من دونهم لا کوئی تو آدو عو آدو کو می بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنكُم لَا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْنَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَقْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 اوہ اہسداچ می نلو منی على اہل مومیتا کم اچین چی الله عنكم وعلم نبوانی الد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 فيِي أيذكُ مَِ لَتَر إ يعلَمِ الَّهُ في قُلوبِكُم خييرَ يوتِكُم خييرَ إ يعلَ اللهُ ف قُلوبِكُمْ خييرًا يوتِكُم خييرًا مِ أُخِذَك وَيوُ فيَُّ وبا ہوا کوئی منفک في سبيل الله والذين آموا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتير من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 لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ینا پی کچھ بل نوی پیشری دینا واعلموا ان ری نلینسم سو وَإِن إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المفركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتنوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين